بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا تَوَدَّفُوا فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَقَرَّعَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُفْتَرَكَاتُ طٰوَّ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْ مَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْ جَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا 119. وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة قَضَى السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ أَمْرُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا 118. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي 119. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 119. ويأخذوه فغلوه 110. ثم الجحيم صلوه 111. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 112. إنه كان لا يؤمن بالله 111. فليس له اليوم هاهنا حميم 112. ولا طعام إلا من غسلين 113. لا يأكله إلا الخاطئون 114. فلا أقسم بما تبصرون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 112. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 113. لأخذنا منه باليمين 114. ثم لقطعنا منه الوتين 115. فما منكم من أحد عنه حاجزين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 فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 ojma rafaအ